بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب لأولي الألباب وأودعه من البدائع العجاب العجاب حالياً بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وصانه من شين اللحن المحر ومن كل ما يستراب الباقية امتداد لله أنزل على لأولي وجعله وفصل كل الأحقام من من ومن عبده هدى وأودعه ونصبه آيته وذكرى شين على وطرؤ ووعد بكشف ما يشهد لحقيته في كل باب فقال جل وعلا في كتابه المجيد سنريهم آ ي ا ت ن ا في ا ل آ ف ا ق وفي أ ن ف س ه م حتى يتبين لهم أ ن ه الحق أ و ل م يكف ي بربك أ ن ه على كل شيء شيء و ص ل ا ة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه ق ر آ ن وتنزل بين يده فرقانا وسطر ل ب إ ذ ن ه ك ت ا ب و د ي و ا ن و أ ق ا م صرحه سامقا بنيانا حتى استوى على س و ق ه و س ع ي د ة الدنيا ب أ ن و ا ر شروقي ا ورسولا عن قومه اللهم الفضيلة المقام المحمد الذي ذكرناكم عن عن وبعث وعده أمته قومه آسيه وسيلته وبعد فقد ذكرناكم بالمنهج الذي اخترناه بتواضع ل م ع ا ل ج ة وتناول مباحث كتاب الاتقان من علوم ا ل ق ر آ ن هذا المنهج الذي يعتمد ثلاث ة خطوات الخطوة الأولى تحديد المحور والثانية الفروع المنباتقة عن المحور والثالثة الأفنان الضامة تحديد حصر مد عن ل ف ص ومن ل ل ا ت ف ر ع ع ة اجل ل ف ر ومن أ أ ن نجعلكم تستحضرون أ ي ض ا هذا التدقيق الذي بدو ك أ ن ه لم يسبق لنا شيء منه ا م ب ا ح ث ا ل م ت ع ل ق ة بالتنزيل سبقنا أ ن ه ا مباحث أ ر ب ع ة حقل المطالب فيها يجيب عن أ س ئ ل ة أ ر ب ع ة أ ي ن نزل الوحي وكيف تنزل ومتى وفيمن وفيما تنزل و إ ذ ا ترجمنا هذه المطالب من ا س ئ ل ة إ ل ى ما يفشح عن ترجمتها نقول إ ن ه ا مباحه أ ر ب ع ة أ و ل ه ا مباحه ك ي ف ي ة ا ل إ ن ز ا ل والتنزيل وثانيها مواقع ن ز و ل ومساقط النجوم من الوحي و ت ا ل ت ه ا وقائع التنزيل و أ س ب ا ب ه ورابعها مجمل أ ح و ا ل ي الباقيه ونظم س ه ا ل ك م ك ع ا ج ت ي مع ا ل ط ل ب ة ليستحضروا هذا المحور ح حوله ق اللول هذا ا ل مباحث التنزيل في الاتقان إ ت ق ن ك ر ب ض ي ن مباحة ا ل ت ز ي في ل ا ل إ ت ق ا ن أ ر ب ع ة فخذها عن إ ي ق ا ن ي أ ر ب ع ة فخذها عن إ ي ق ا ن ي مواقع وقائع مع أ ح و احوالي ل ي مواقع وقائع مع وقائع أ ر ب ع ه ا ك ي ف ي ة ا ل إ ن ز ا ل فهذه إ ن شاء الله جهنكم م ع ج على الفروع الكبرى لهذا المحور المسمى بمحور التنزيل الفروع والعلوم التي المحورة تخدم هذه ه ذ ه ا ل م س أ ل ة و ه ذ ه ا ل م ب ظ ر ا ل ث ا ل م ن ي ة ا ل ع ا ل ي ن ا ل ذ ي ل ا بد ل م ت ص ل ى ا ل ق ر آ ن أ ن يفقه ى ا ل م ر ف م ا ي ت ص ل به م ض ى ا ل م ن الى ا ل م ن ر الى ا ل م ن ر ا ل المنظر الى المنظر ا ل المنظر الى المنظر الى م ن ظ ر الى المنظر الى المنظر الى المنظر الى ا ل م ن ز ر ا ل و المنظر ل ى م ن ظ ر م ن أ ر ا ل المنظر الى ا ل م ن ز ر الى المنظر ل ى ا ل ن ظ ر ل ى ا ا ل إ ن ز ا ل يكون التنزيل ة هذا في أصل الفعل يكون لأصل الفعل ا في يكون أصل لأصل ل و يكون للتكتير والتدرج فهو مناسب ن ق و ل نزل ا ل ق ر آ ن إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم سمع وما الدنيا ا تنزل إليه في القرآن وما تنزلت ل به ش ي ي ا ط ن و م ا ينبغي ل ه م و الدنيا م ص ر ا ل ت ز ل وليس ل ل إ ن ز ا تنزل ي من حكيم حميد اليه بينما في ا ل إ ن ز ا ل الفوقي يقول تعالى أ ن ز ل ه بعلمه و ا ل م ل ا ئ ك ة يشهدون وكفى بالله ش ي ئ إ ن ز ل ه ج م ل ة وذكرناكم ب أ ن كون ا ل ق ر آ ن جمع له الوصفان نزوله ج م ل ة وتنزله نجوما ليجمع الله له بين وصف الكتب ا ل س ا ب ق ة وليخصه بما ينوه بمقام الختم والكمال الذي يليق بالكتاب الكامل فحاز وصف الكتب ا ل س ا ب ق ة التي تنزلت ج م ل ة وخص بوصف التنزل نجوما وقلنا لكيل الوصفين أ و لكيل الهيئتين أ س ر ا ر ا وحكمه ترجع للمنزل وللمنزل عليه سيدنا س ر وللمنزل ا ل ل ل ه و إليهم وهم اليهم ن ا وقال الله تبارك س وتعالى ف سورة الفرقان وقال الذين كفروا لولا الفرقان الذين نجزل ل ي ع القرآن ج ل ة وهم ا ح د ة كذلك لنثبت ب فؤادك ورتناه ترتيلا ولا ترتيلا ياتونك ب ث الناس يبين عن الحكم للمنزل إليهم والمنزل ي د ن ا الله رسول أن يتبت به فايده ؤ لسيدنا رسول الله وتغذيته إ ي م ا ن ي ا ونورانيا بتجدد لقاء الملك ليزداد أ ي ض ا حفظه له على ما وعد به من قبيل الله سنقرئك اي ق ر ا ء ة لا يعروها نسيان فلا تنسى وفيه الحكم ا ل أ خ ر ى التي ب ن ا ك م عالم منها ح ك م ة جعل الناس أ د ع ى لقبول التنزيل لاحظوا الجاهلية والحرافة والرصيد الذي إليه في الفساد والقرآن يعطينا عنوين كافية في الإشارة إلى, إلى الحضيظ الأسف الذي إليه الجاهلية لكم وعنادها انتهت يعطينا كافية انتهت ونبينا عنوين في في في عنوين أربعة ح م ي ة ا ل ج ا ه ل ي ة وتبرج ا ل ج ا ه ل ي ة وحكم ا ل ج ا ه ل ي ة وظن ا ل ج ا ه ل ي ة ظن فساد في التصور والحكم فساد في السياسه ة حكم ا ل ل السياسة وتبرج الجاهلية فساد في الأخلاق وعلقة النساء بالرجال وحمية الجاهلية ي في في وحمية ة فساد فساد فساد وتبرج من في نظام الغيرة في الغيرة البشرية نظام النوازع ح م ي ة بعشرة سنة الطأر واحد ولعشرين من حمية ج ا ه ل ي ة تجاوزت العدل في ا ل م ت خ ل ب ة أ ص ل ه ا محمود لكن حين تضاف ل ل ج ا ه ل ي ة تصبح م ذ م و م ة بهذه ا ل إ ض ا ف ة ا ل م ع ر ف ة في مستفادنا من في, في مبحث ا ل ك ي ف ي ة ك ي ف ي ة النزال والتنزيل ن ب الى ك م إ ما ينبغي التنبيه إ ل ي ه أ ن النازل بالوحي وهو ملك الوحي الذي نص على ف ق ر الله نزل به الروح ا ل أ م ي ن على قلبك النازل به له ك ي ف ي ا ت ينزل و بها الى سيدنا رسول الله م ض ب و ط ة في وحي ا ل س ن ة وفي وحي ا ل ق ر آ ن ويتبعها ك ي ف ي ة تلقي النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوحي الذي نزل به الملك تقرناكم متمثلا بصورته التي القرآني الصور وراء بأن الملك كان ينزل بالوحي القرآني إما النبي من الصور وإما أن ينزل التي هو عليها وإما أن الملك بالوحي إما ليخاصب هذا وإما عليها ويخاصبه وإما الوحي حجاب مكلمه من يسمعه أي سهل يلقي إليه في هو صوته ه ولم ع ى صورة ا ل ل ا ئ ك ينزل و ل ك لا يرى صورتها قال أهل هذه الصورة هي المعنية وحي قراني مناما ولا بوحي الهام ولا بنفت في الروع هذه صور خصة وحي القرآن من أما السنة فقد بوحي الكلام وسيجيئنا إ ن شاء الله في ح و ا ل الوحي كيف نوجه قول القائلين ب أ ن س و ر ة الكوثر نزلت على النبي مناما وأن من الوحي ما يكون منام فراشياً ومنامياً. ب ر خ ص ة ا ل أ ح ر ف و أ ن هذه ا ل م س أ ل ة فيما ترجح عندي ر ا ج ع ة إ ل ى الوحي المكرر نزوله ل أ ن النبي كان ي أ خ ذ ه من النبي م د ا ر س ة وهذا هو ف ا ئ د ة ا ل م د ا ر س ة التي كانت تتم بنسلنا رسول الله ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص ي ه ب ان يكون ن ا ك اشخاص يجب ان يكون هناك ا ش خ ا ي ج ان ك و ن هناك ا ش خ ج ب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك ا ش ا ص يجب ان ي و ن هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك ا ش ا ص يجب ان يكون هناك ا ش ا ص يجب ان ي و ن هناك اشخاص يجب ان ي ك و هناك اشخاص يجب ان ي و ن هناك ش خ ص ي ج ا ل ي و ن هناك ا ش ا ص ي ج ان هناك ل ي ا وفصله ب إ ذ ن الله من لوح المحفوظ و أ م ل ا ه على ا ل ص ف ر ة الكرام و أ ث ب ت ه في بيت ا ل ع ز ة و ب د أ بتنزيله نشوما ا ما لقنا فقط أعصي هذا الذي ولذلك وسلم معلمة علم سمي شي فقط كان الأحرف أعصي أعصي يلقيه النبي بأن قضية التي المتابعة جعلوا يرى أ ن ك ث ي ر منها لا يدخل في الباب مجرد كثير لا في أ ص ل ا ولذلك صدر الإمام ا ل ص ي و ص ي ب ث ل ا ث ة و أ ر ب ع ة منها هي الانسب أ ن س ونجل القرآن على الأحروف ل ا ا وأولها حرف القراءة وحرف أوجه الأداء والأوجه التي يقع بها التغير سواء في الهيئة أو في الحروف أو في المعنى ح حرف وحرف أوجه أو أو أو بالنقص في في في يقع أ و ب ا ل ز ي ا د ة أ و بالبدل ا أ و بالتقديم والتاخير ل انتهى لها حافظ ل م ق وهي ي ر الله أن ك و بالأحروب ن معنيا ا ل سبعه القراءة ا ل ع قال دجال قبيح ا واشتهروا بل أجمع الناس عدالتهم وإتقانهم في الرواية القراءات القراءات التي ب بل وضبصهم ة فأخذت فهذه على أجمع في ابن مجاهد داني في وانا ابن م ج هذه د داني وانا وانا وكانت ابن التسير ضماش بالقراءات رصيبي السبعة في تشمع ه جزء من وليست الاحرف وليست هي الاحرف كما لا يجوز ان نجعل الحرف المراد به المعاني والاحكام هذا شيء بدفع. بدفع هذا. ويبقى بالأحرف السباح وعلاقتها ت ر المصار ك ن ا مسألة ا ب ا ل أ ح ر ف وهل تشتمل عليها كلا أ و تشتمل على المحتمل أ ي علامه يحتمل و رسمها وهل هذه ا ل ر خ ص ة هي ل ل أ م ه يجوز لا ه أ ن تتصرف فيها أ و لا يجوز بحسب المصالح يمسألة كما كما في تدوين في تنزيله محور التنزيل كما سنؤمنوا محور محور الله الكتاب الآن شاء إن بقي لي إ ن شاء الله في خصوص هذا الفنان هذا فنن ا من فرع فنن ا من فرع م س أ ل ة ف ت ر ة الوحي وهي ترجع الى ل ك ي ف ي ة يعني هل كان الوحي ينزل على نمط واحد يعني ينزل على تواتر تقاربت فتراته أ م أ ن هناك فترات ق ط ع ف ي الوحي و ا ن رسول ل ه العلم يقولون لم يسجل لم تسجل فتره وحي م ن ق ط ا ع ل ا ف ت ة للنظر في ح ي ا ة النبي وتلقيه الوحي إلا مرة واحدة وذو مرة دعب الوحي ه ي ي ل ج ر ومعظم الا مره ف ت لافتة في الوحي قال ثلاث ابتداء في من واحده ل في ل و عدم منها التحقيق وقد يقبل القول ب أ ن هناك فترتين ف ت ر ة اطول وهي ا ل ا ب ت د ا ئ ي ة و ف ت ر ة أ ق ل منها والتي كانت ق ب ي ل ة نزول ص و ر ة الضحى وذلك الوحي رواية ويصحيها وكفى هذا هذه الله الابتداء على بالحمر الباب لمثل المسائل كانت كيف كانت إن من شاء ما مدتها مدتها على رواية عباس رويا بعد فترة في في أ ن ه ا كانت اربعين يوما وليست سنتين ونصف ولا ثلاث كما يقول بعض علماء ا ل س ي ر ة إنما كانت أربعين ي وقد م و قلت في ذلك وهذا السجلاء لم يفطري الوحي عن النبي إ ل ا ابتداء الوحي اي الا في ابتداء الوحي هنا في علوم فيه علوم تجوزا توسعا لم ي ف ت ر الوحي عن النبي يفتر ب ا ل ت أ أ ي ا ن ق ص ع ولا يفترون يسبحون الليله و ا ل ن ا ر لا يفترون اي لا ينقصعون عن, الوحي لا ينقصعون عن التسبيح ح لم ف و و ر ا ل ي النبي إلا في يا ولي إلا في يا ولي ودك نحو أربعين يوما عن نحو إلا الابتداء إلا الابتداء ودك وذاك نحو اربعين يوما رواه حبر الامه أ م ة ل أ عن ع الأشمة الاشم ل عليه الاختصاص قابل تقديري في معروف المقطوع النعت ما من من ما هو يكون كون باب لم يفتر و الوحي عن النبي تحقيق الا تحقيق إ ل في الابتداء يا ولي وذاك نحو اربعين يوما رواه حبر ا ل أ م ة ا ل أ ش م وهو سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ا ل ح ك م ة في ف ت ر ة الوحي ولما يفعل الله خصوصا مع نبيه حكم كل ما يفعل الله وراءه حكمه إ ن الله, الله يحكم ما يريد كل إ ر ا د ا ت ه م ح ك و م ة بمقاصد ع ل ي ة س ن ي ة فلا ع ب ت في فعل الله ولا ع ا ن ت في شرع الله لا عبث في الفعل ولا عنه في الشرع ل ا ي شرع الله شيء عجائب يجعب العباد فقط ليزكيهم ا ح ت و ولو كانت ا ل ع ب ا د ة تبدو شاقه واليمه فان وراءها ولو شاء الله لاعنتكم اذ لم يشاء ل ف ت ر ة الوحي في الابتداء حكمتان ج ل ي ة حكمة الأولى وابتلاء الاصطفاء ا ابتلاء م ل المحنة قبل المنحة م ن ة أو كما المصطفون ا ا ب يقولون يمتحنون محتى من والغرض منه إ ظ ه ا ر صدق توجه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله لربه لدرجه أ ن ه استهان ب أ ع ز شين عنده وهو نفسه فهم اكثر من م ر ة أ ن يلقي نفسه من شاعق ل الا حين يسمع إ حين هو يسمع أنت رسول、الله. انت ل ل ه أ رسول الله ف... فيرجع عما عما قصص عن ابتلاء وصل به احتضار ص ا ل ت ج ا ه هذا النوع من ت ح س ي س ب أ ن ا ل أ م ر أ م ر شديد ت ب د ان لا تستطيع ان س ت ع ج ب جبريل فقال له اقرا أ ق ل مانا ف قال ف أ خ ذ ن ي فغطني وفي ر و ا ي ة فغتني وفي ر و ا ي ة فخنقني ح ت بلغ مني ا ل ج و د ة انتهت قواي هذه ا ل إ ش ع ا ر ا ت س ن شاء الله بعض حكمها ا ل ث ا ن ي ة من الحكم وهي تهوين ا ل أ م ر على النبي صلى الله عليه وسلم بتحريك اشتياقه البلال على تيسير الامر عليه لأنك ل عليه فهذا القطع يشتاق وتقول يهون المشاق واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اسالك لذه النظر الى وجهك الكريم الشوق إ ل ى لقائك في غير ذره لانه لا تصل الى حد الرؤيا ومقامها إ ل ا اذا كان الشوق حاديه ك إ ل ي يكن اليه ن ص إلى لالتداد مقام ب ر ؤ ة ا ل ل ل أ ن يشعر بالتلازم تلازم سببي اذا تم لنا إ ن شاء الله في موضوع ك ي ف ي ة ا ل إ ن ز ا ل والتنزيل رصد صورتي ن للوحي إ ن ز ا ل ا و ت ن ز ل ا وبيان بعض ا ل أ س ر ا ر ا ل م ت ع ل ق ة بنزول ع ل ا ج ل ه ا و ث ا ن ي ة ك ي ف ي ة النازل به حين كان ي ز ل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم و ك ي ف ي ة تلقي النبي للوحي منه صلى الله وتلتها ع ل أهله ى و ا ا ل ف ت ر ة وبعض حكمها وحكمتها ثم ا ل أ ح ر ف السبعه ا ل م ت ن ز ل ة وصلتها بتكرار الوحي م د ا ر س ة مع جبريل تفهمنا ننتقل للفنن التاني. الفنن التاني المتصل للفنن الفنن بمواقع الثاني الثاني التنزيل أين كان ينزل الوحي بالطبع سيديك؟ هذا الوحي المقصود بابتداء رسول الله متنزل. يتنزل فهو ما غادر مواطن نزول النبي ا ل مكيون مولد مدني المهاجر خرج عن م ك ة و ا ل م د ي ن ة في بعض ا ل أ س ف ا ر هذا الذي يحفظ في سيرته ومنتهى ما وصل إ ل ي ه مشارف الشام اللهم إلي اذا أ ض ف ن ا سفره قيلة الإسراء وسفر ب م ع ج ز ة ولكن نقول إ ن ه ا ح ق ي ق ي ة فنضيفه كما ا ض ا علماء علماء المواقع ف ج ع ل و ن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى في مواقع أ خ ر ى ب ع ي د ة ب كبيت المقدس ومما نزل عليه نزل ل ع ي هناك ه و س أ ل من أ ر س ل ن ا من قبلك من رسلنا حين ت م ت ل له ا ل أ ن ب ي ا ء ليصلي به قالوا من من قبلك فجعلت هذه مقدسية أرسلنا الآية شامية أسأل فجعلت من من بمهن هذه او اذا سلمنا بان اواخر ا ل ب ق ر ة نزلت هي ايضا في السماء تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي مباشر من ربه وان كان في لان الحديث الصحيح فيه واعطيت ثم خ و ا ج ي م ص و ر ة ا ل ب ق ر ة وانا يقول احمل ي ي لي وانا ح هذا الاعطاء على ا ج ا ب ة الدعاء الموجود في آ خ ر ب ن ا و ل ا تحمل ه ن لنا ا خفل و ر ح م ن ا قال قد فعلت, قد فعلت. فهذا ا ل إ ع ط ا ء إ ع ط ا ء ا ل إ ج ا ب ة وليس ب ا ل ض ر و ر ة تلقي وحي آ ي ا ت الختم فإذا ما نشوف شو شو أنا أنا. وإن ما كان جعلت من الآية النازلة بالسماء مواقع الوحي تقسيمها من نشوف جعلت ف ن ا ل أ و ل معايير التقسيم أ و الصلاحات الناس اي علماء هذا الفن في معنى المكي و ا ل م د ن ي ثم معتمد التقسيم سبقنا نحن تكميم الصور ونظم ا ل نظم تكميم النازل في ا ل م ونظمه ا ق ع مكي م و د ي و ن وترتيبه وبيان فائدته شعلنا هنا خمسة هذه والأربعة خمسة الأفنان. من المواقع مواقع عندكم يعتمد معيار الأفنان الفنانتح الوحي للناس الاختصار اصطلاحات ثلاثة اصطلاح الزمن أو الحدث هنا من نزوم هناك تقسيمها كما هذه خمسة خمسة وآخر يعتمد أو في م ع ي الثالث ر ا م يعتمد معيار الخطا ب ف ا ل ذ ي ن يعتمدون معيار الزمن يقول ما نزل قبل ا ل ه ج ر ة مكي وما نزل بعد ا ل ه ج ر ة مدني و إ ن نزل ا ل أ و ل ب ا ل م د ي ن ة ونزل الثاني ب م ك ة ف س و ر ة الفتح مثلا نزلت منصرف النبي صلى الله عليه وسلم الحديبيه ة مكة وقبل ك ن ا لأنها مدنية نزلت بعد ه ج ر ة النبي صلى الله عليه وسلم على اهله اما الذين ي ق و ل و ن بالمعيار المكاني فهم يقبلون ب ا ل و ا س ط ة يقول ا ل ق ر آ ن مكي ومدني وغير مكي ولا مدني ي يعني ينسب التي ينفي فيقولون القرآن إلى الجهة التي هذا مثلا ج شامي ح لا ينسبونه إ ل ى الجهه جيشي كما سيجيئنا ثم المعيار الثالث وهو الخطاب ما كان خطاب ل أ ه ل م ك ة فهو قران مكي وما كان خطابا ل أ ه ل المدينه بنعش ا ل إ ي م ا ن أي أعتبر المخاطب للحال حال ف ه ولكن خطاب و لا ن ل ج أ إ ل ى هذا ا ل أ خ ي ر الذي يعتمد الخصائص إ ل ا حين تنعدم ا ل ر و ا ي ة ل أ ن المعتمد في القول بان هذه ا ل ص و ر ة مكيه ة و او ل آ ي مكية ة أ مدنيه ة الرواية رواية من؟ رواية إنما من؟ والتبعين لأن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة النبي الله هو عليه صلى على آله لان م يتبه و أ هذا وعي قال ه ه ل ص و ر ة مكية أ ب د الشيء و ا واحد هذا في حديث واحد لأن يتوافر دواعي نقله فمن ليس ا نبي شخص و ة ك بحاجه ي أو ب مرتفين حول النبي حول ا عليه الى ر ن عندهم هو و كل شيء ي ب ان وسيدنا عبد الله يقول ل مسعود ر والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو ما من آ ي ة أ ن ز ل ت ا ي ة م ي س ت ص و ر ة إ إن ل ا ونعرف فيمن نزلت و أ ي ن نزلت أ ي ا ل أ ن س ا ب والاسباب نسبها ونساقط نجومها و أ س ب ا ب ه ا التي ترتبت عليها كانت سباب خاصه واعمى ويقسم على ذلك كانت شيء كان محفوظا عند ا ل ص ح ا ب ة ونقله التابعون التابعون عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعنى بهذا اللون ب لون ت ب ي ه ل أ ن ه كلف بشيء آ خ ر في اثناء تلقي النجوم وهو ت ر س ي ل الوحي تابعوا وترسيل سمعته القرنطات ترسيل ترسيل صوتي ترسيل ترسيل ترسيل الصوتي الكتاب ما امسيها الوحي دائما عندنا إذا التلاوة للجمع الصوتي على على يشوي ورسيل نحن نسق على نسق、الكتاب. نسق、التلاوة. ترتيب ا ل ق ر آ ن في التلاوه ة هذا من صور الترتيب س ي يقوله ل فقط واحد ح لا ع عنه ت ر معطيه ق الوقف أقول نقله تناقله قول و جويد الحروف مع أنني أقول لك هذا ولا واحد وإنما نقله من الجزار واخده النشوان وإنما النشوان وتعالى ل لك الحديث الجزري لا له الله رتلناه ه هذا أنني يتبع استطاع تسانة تبارك نحن معرفة يعرف مع من أن إذن و أ م ر ه النبي بالترتيل رتلنا اين في اللوح ة المحفوظ وفي بيت ا ل ع ز ة نزل كم تلاوه له هذا مراد الله وحين نزل نجوما للحكم ا التي بيننا لكم عليها أ م ر النبي بترتيله في ا ل ت ل ا و ة فكندا ا هو أ م النبي صلى صل الله عليه وسلم فقال له لا ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم كان ي ق ر ن بين مقامين مقام التعليم في التنزيل نجوما ومقام التقرير في التلاوه ة ترسيلا تقرر ذ ا الآية إلى وهذا هو حاجة أصبح أن س ترسيلا ع ي ن محنة بالكتابات وهذه أ خ ى صلى محن النبي صلى الله عليه و ل ل ل م ا ت ق هو عليه محن ه و جهده الشريف صلى الله عليه وعلى آ ل ه في الباب حتى وصل ا ل ق ر آ ن على هذه ا ل ص و ر ة ان مثلا ص و ر ة ك ص و ر ة ا ل ب ق ر ة من أ و ل ما نزل ب ا ل م د ي ن ة أ و ل ما نزل على الرشح وفيها آ خ ر آ ي ة نزلت والنبي على القول البسيط انه أ و ل ا وآخرها عشر سنوات تقوي من ترجعون أول أول أواخري في الله ولا آية الديد آية من الكلام من الله ما نزل في ا ل ص و ر ة على الاقل ه ذ تكون دام ئ ا في ترتيبها بشخص ث م ن ن س و النبي ت صلى الله عليه وسلم ل و ن نشخة ضعت ي ي في ن القرآن ترتيب ك و ه م ا ك ا ن الله ا ل ذ ي ض م ن حفظ ك ت ا ب ه أن يضعها إذا كان ي ع ل م فيه خ ي ر ل ل ن ا س أ ب د ا ويتباكون منهم مستشرقون عن بكره أ ب ي ندق ل ه ي في كتابه تاريخ ا ل ق ر آ ن وغيره يقول هذا يا ليتنا و ا ليتنا م ح ا و ل ة ا لك فينا وهو في جمع الصور ا ل م ك ي ة و ا ل م د ن ي ة وهذا شيء يسير نحن نعود لكن و ل ك ا ل آ ي ا ت ا ل م ك ي ة و ا ل م د ن ي ة كما نزلت مرتباه كل قران هذا لا يتيسر ابدا وما كان من مراد الله أ ن يكون ولذلك طوي طياه الصحابه ا ل و ي تلقوا تنزل النجوم كان و ا ي ض ع و ا هذه هنا و ي ق ر أ و ا صلى ل ه عليه ويوظفها س ل م في المحرب ا ت ل ا و ة وفي البيت دراسه ة والصحابة ب ع د ا حفظا حتى نزل القرآن وكتب على ما قرئ أ ي على ما رتله النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك المصحف قالوا كيف كتب ي على ن ي في مصاحبه ع ل ما قرئ ورتل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس السلفية النجوم هذا هذا الترسل لا قائل في أبدا بأم وقلنا لكم ب أ ن ه لا يعد هذا إ خ ل ا ل ا ب ح ك م ة التدرج لانه ذ ا الترتيب عدم ل أ س ي ج ي و ن إ ن شاء الله كلام الجعبري ا رحمه الله في أ س ب اسباب ب النزول في أ النزول وفي الترتيبات ان ل ت ت ت ر ي ب ا أ الكثير من ا ل ق ر آ ن نزل ب س ا ء ما نزل عن سبب فليس هو كتاب ت ا ر ي خ ولذلك لاحظوا ق ل ة ا ل أ س م ا ء في ا ل ق ر آ ن ا ل ش خ ص ي ة حتى إ ذ ا أ ط ل ق ت الاسم و ا ل ش خ ص ي ة فباعتباره شيء ما هناك هذا العالم فيه شرمز معنوي و إ ل ا فتجد في ا ل ق ر آ ن ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها أ ل م تر إ ل ى الذين أ و ت و ا نصيبا الذي والتي وتتبع المبهمات دلع العموم القرآن كتابه هداية دلع ويريده وتتبع أ ن يكون رساله للعالمين إ ل ى أ ن يلت الله ا ل أ ر ض ومن عليها و أ ن يكون كذلك إ ل ا إ ذ ا فصل فصلا في غ ا ي ة ا ل د ق ة عن أ ن يرتبط بشخصنا تشخص احتفظ والترتيبين كالنسخ نعم لون من لون ينفع معينة سنقف عند وللمواقع علماء الأحكام مسائل المكي والمدني بهذا الأسباب بالقدر الذي الذي فائدة في إذن أ و ل ا سيدنا ت ز و ز ن ا و احد ا ل م ر ح ل ة ش و ي ل ا من صنف في هذا المبحث الذي هو مبحثه المكي والمدني ذ ه أول ح المكي ج ة أعطي ك سيدنا أصطيقة شوية شيء ربي صد ن الشيخ ا شوف أول ه ف مبحث المكي والمدني هو لا هو من أ ف ر د هذا المبحث مبحث المكي والمدني ب ا ل ت أ ل ي ف فذكر مكي بن أ ب ي طالب القيسي وذكر العز الديريني ذكر هذه العالمين والباحثون لم يقفوا على كتاب مفرد لهذين العالمين في المكي والمدني و إ ن م ا عثروا على مباحثة م ط وعز ل لهم المكيه المدني للأول الناسخ المنسخ لمكيبن أبي طالب القيسي أندلوسي ل ة وهذا ضمن يسمى أقدمهم في أبي كتاب ا ا ب ر والخامس و لإجري ع الدين الديريني صاحب كتاب التيسير في علم التفسير وهذا نظم مطبوع حوزها ثلاثه تلات الاف بيت في مفردات ا ل ق ر آ ن وغريبه وله م ع إن شاء ا ل والله وله الحمد عليه أعطر كتاب آ خ ر اسمه المصباح المنير في علم التفسير ومنه يعني فيه فصل خ ص ص ة و إ ن كان الباقي منه قطعه صغيره ولم ت أ ت ي في ا ل ق ر آ ن في نصفه ا ل أ ع ل ى هذا من أ ب ي ا ت للعز الديريني في المصباح المنير وهذه خلوبة حرسو عليها نكتغل ثم إ ن ا ل إ م ا م ا ل ص ي و ط ي رحمه الله بين ا ل أ و ج ه التي تتعلق ب ق ض ي ة المواقع فنقل عن صاحب التنبيه صاحب التنبيه ه وهذا ابن النيسابوري حبيب و يقال فيه اول من كتب في علوم ا ل ق ر آ ن بالمعنى ا ل ا ص ط ل ا ح والموجود منه ق ط ع ة ص غ ي ر ة تبيعها في, في, في المجلة ا ل في ا ل م ج ل ة ا ل س ا م ع ر ا ل ت وجدت ي ي وهو ق و ل ق ر ي ب لابد الخلاص للناظر في القرآن ل من ا في إ حوالي ا ط ة ب ج وجن و ه له أن حتى يحل يتكلم في ق ر آ ن وعدد وجوه ع بعضها ن ي في حقيقة يحتاج إليه لا ا ل م ف س ر ولكن ه عشر د اوجا ل ة عن من ي ن ل لا لبعرفتها الإمام العربي المعافري الأندلوسي ت بنت ي منها يقول الذي ب ل غ ن انتهى م ه ا الذي أو علمنا اليها منها ع ش ر ة وعد منها المكي والمدني والسماوي و ا ل أ ر ض ي والنهاري والليلي والصيفي والشتائي وما بين السماء و ا ل أ ر ض وما تحت الارض أ ر ض كل التحاوض و فهذا الذي يستغربون ما نزلت تحت ا ل أ ر ض كان سيدنا الله بن سعود مع النبي صلى الله عليه وسلم فغار ي حراء تحت ا ل أ ر ض ان ش ا ا ل غ ا ر حراء الذين ق ا ب و ا ل غار حراء يعلموا فنزلت عليه س و ر ة المرسلات ووتم ق ا ل انا اعرف متى نزلت وين أ نزلت المرسل نزلت و أ ن ا ورسول الله صلى الله عليه وسلم تحت فغار ي وما نزل بين السماء و ا ل أ ر ض يذكرون فيها الايه التي سألنا ما نزلنا الله في ليله الاسراء ئ ي والمعرش قال و ابن ل ا في قسوة العربي ة وقالوا لا تنفروا رجعنا هذه التي انتهى إ ل ي ه ا علمنا أ م ا ب ن النقيب صاحب ا ل م ق د م ة في علوم التفسير ابن النقيب المقدسي ن ق ي ب ا ل كيف ما. ما هو تم ق لا كم ل لا خلي ع ر ة تنظر م ك ت ان شاء الله لان الوجوه التي ذكرها ابن حبيب هذه اطول من هذا والتي ه ي قبله ابن ا النقيب في المقزيسي رحمه الله في مقدمته هذه التي طبعت خطا تحت عنوان الفوائد ا ل م ش و ق إ ل ى علوم ا ل ق ر آ ن و ن س ب لابن قيم ه ي في ا لابن ح ق ق مقدمة ي ة ا ل ن قيم ب وهي ق القرآن د م علم ة نفيسة أن ويتعرف يطالعها يتعرف إليها طالب ه وهي يقول في الوضوع و اكتفى بأربعة في الموضوع وهي التي ا ك ت ف ي بها المقتصدون ا ل ق ر آ ن منه مكي ومدني ومكي فيه مدني و م د ن ي فيه مكي أي ما ك ي أي م بعضه مكي وبعضه مدني وهذا المشتتين وما ليس مكيا ولا مدنيا وهذا على ع ت ب ا ر المعيار المكاني وليس مكيا ولا مدني قلنا ب أ ن م ع ر ف ة ا ل م ك ي والمدني العمده فيها ا ل ر و ا ي ة لكن حين لا تكون ثابته ا نرجع للخصائص والخصائص تتنوع الى الخصائص والخصائص ترجع ل ل أ س ل و ب و أ خ ر ى للموضوع و أ خ ر ى للخطاب ب تقريباً يرجع شوية أنا حاول جمالكم و ل ل فمما س أ ن المطالع ا ل م ف ت ت ح ة بالهجاء كلها م ك ي ة متى ما وجدت سوره ا ن و أو ص ا د أو أ ل ف ل ا م م ي م أو حاميم فهي ك ي ة إ ل ا ص و ر ت ي ن هما الزهراوين وفي الرعد خلاف والسر في ذلك أ ن الافتتاح بالتهجي من مقاصده التحدي والتحدي كان في م ك ة حيث الجواب الكفار ومنكر ي الكتاب و إ ن م ا بقي في الزهراوين ا ل ب ق ر ة والعمران إ ش ع ا ر باستمرار ا ل ت ح د ي لا لا التحدي لا مازال المنافقين الذين كانوا الكفر مازال التحدي وأيضاً من الأساليب الخطاب العام انتهى احتى كانوا وأيضا والخص الخطاب مستمر من العام يسرون يتحدى عدو يعرف و ا بان القران, القرآن مكي هذا أغلبي ضابط أ غ ل ب ي وليس مضطردا ل أ ن عندنا ص و ر ة صورة النساء م ف ت ت ح ة بها أ ي ه ا الناس وهي خ ط ا ب مدنيه ة من إشباع فإذن ذ ا ا خ خارم ر من ليه خارموا خ اشبع ر م ه به, ولكن به, به, وتبقى به فهو للطراض الأغلبية أغلبي ل ضابط صورة وكذا ا وتبقى ح ج الخطاب الخاص بها هي مكيه وكذا ا ر و ربكم فكون ه إنها إنها اذا ل الخاص الجميع الجعباري خ ط ا فيها أنها ب ب وقف يعني مدنية من وجد فيها الخطاب العام فقط, فقط فهذا ضابط ليس مكيتها ع ه خطابة وكذا إ ذ ا وجد فيها أ د ا ة الردع كلا أ م الروادع كلا لردع وبمعنى ص د ي ق ي ن و إ ي نعم ب إ ث ر قسم بإتره القسم كلا والقمر نعم, نعم والقمر كلا لا تصيح هذا الزجر فتجيء أ م ا للزواجر معناه الرادعه الكبرى لذلك ق ر ش ن ا ا ل ع ز التريني وما نزلت كلا هذا الحرف ا ل ا ع ر ب ي حرف الردع بيت ر ي ب ة اي ب ا ل م د ي ن ة فعلى من إ ذ ا ا ل ق ر آ ن المدني ما فيه كلا لماذا ل أ ن فيه لا يستحقون الزجر يعني يعني نسي فيه العتاه و ا ل ج ب ا ب ر ة ولم ت أ ت ي فيه ا ل ق ر آ ن في نصفه ا ل أ ع ل ى رغم أ ن فيه مكه لم ت أ ت ي هذا بالاستقرار ورغم أ ن فيه ق ر آ ن فيه الحديث عن اليهود وتلكاتهم ؤ ومفاسدهم وذلك قال لخستهم فلم يصفحوا ا ح ت ا ب كلا قالوا لخستهم وهذا ذكره العماني في كتابه المرشد في الوقف قال لخستهم ا ذ ن من الخصائص ا ل ا س ل و ب ي ة الاستهلال ب ح ر ف التهجي والخطاب العام فقط والرفضات كلا والموضوع من كان يسبب الموضوع إذا الوقت في وفي ا ل ص و ر ة حديث عن الغيب و ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة وقصص ا ل أ ن ب ي ا ء فهو ق ر آ ن ا ل مكي و إ ذ ا كان فيه حد أ و أو حديث ك م أو ح عن المنافقين فهو ق ر آ ن المدني إ ل ا ص و ر ة العنكبوت وخوف صدرها ذكر المنافقين فهي م ك ي ة على الراجح لسبب معينين ا من أ و ا خ ر ما نزل بمكه ة على م ش ر في المدني ففيها المدني هذا الاحتراص تهيئ بسم الله الرحمن الرحيم ألف ل ا م ميم أ حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آ م ن ا وهم لا يفتنون ولقد فتنا ل ذ ي ن من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أ حسب الذين يعملون س ي ئ ا ت ان ي س ب ق و ن ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله ف إ ن اجل الله ل آ ت وهو السميع العليم ومن جاهد ف إ ن م ا يجاهد لنفسه إ ن الله لغني حميد الذين آ م ن و ا وعملوا ص ل ح ا قال تعالى ومن الناس من يقول آ م ن ا بالله فاذا أ ُ ذ ِ ي َ في الله جعل فتنه ة النَّاسِ ا لَحَذَى ل ب قَبْلَ م ن الناس شِيْ فِي تَيْثِ م ف ق ي ن ت استثلوا ل صورة ع ن كعذاب ب و ت رغم أ ك ر ف ي النفاق ل و الله ق ي م يذكر حديث عن ا م مزني ن ن قرآن ا لا ولا إلا ف في ق ي كل جزء نستعين بها في معرفه ة المكة أو ن ت د ب ه المكي إ ى ا ل حين لا توجد الروايه ة التابتة المعتمد إما قياس سماع والسماع القياس الأدلة الشرعية على حتى إذن أن يكون قياس سمع. مقدم ما أو في الثابته ع مقدم على القياس والقياس راجع مجتند إليه من هذه الأشياء حصلة ا ا ل س في المكة المكي ا ل ا ب ت ا س ت خ ر ج ت من هذه الخصائص وطبقت على المكي الذي لم يعرف تنزيله ب ا ل ر و ا ي ة تقسيمها、لها. تكميمها كم ا ل ق ر آ ن النازل كم هي ص و ر ن ا ز ل ه ب م ك ة و ا ل م د ي ن ة عندنا حين يكون معدودان نذكره ل أ ج ل تحصيل كم المدني اقل من كم صور, صور المدني أ من كم الصور م ك ي المكيه واختلف أ ه ل العلم في عد المكي والمدني اختلافا ليس بالكثير ولا بالمشغب ي الذي يجعل الطالب يحضر ف أ ق ل إ ح ص ا ء في المدني عشرين وهذا الذي جزم به من الحصار وعندكم ق ص ي د ت ه هناك ي س ا ي ل ن ا ك ت ا ب ا ل ل ه م ج ت ه د ا و ل ن ت ن ز ل م ا ي ت ل و ن ان ن ا ل ص ي ض ا يقولون ان ه ا ك ايضا يقولون ان ه ا ك ايضا و ل و ن ان ه ا ك ايضا يقولون ان ه ن ا ا ي ا ي ل و ن ن هناك ا ي ض يقولون ان هناك ايضا ي ق و ن ا ه ا ل ح س ن هناك ا ي ض ي ق و ن ا ه ن ا ا ي و ل و ن ان ن ا ك ل و ن ان ه ن ا ل و ن ان ه ك ايضا يقولون ان ه ن ا ايضا ي و ن ا ك ايضا ي ل ص ح ا ب ة ف ي م س أ ل ة ن ان ه ن ا ي ض ا ي ل و ن ان هناك ي ض و ل و ا ك ي ض ا ل م د ن ه ن ي ض ا ي ق و ع و ن ان ه ن و بينهما إ ح ص ا ء ا ت كثيره اربع وعشرين ست وعشرين ثمان ي وعشرين للامام ل أ الجعبري ا الأولى هي رواية جابر بن زيد التابعي وادا من ل ل ت ا ب ع ي و من ا أهمة اوسطها ل ر ا ل ل ي وخرجت الحديث ا وهو عندكم ه ابن الحارث الحديث فضائل القرآن ل خرجت أبيض في جزئي الحديث في فضائل القرآن وترتيب م وجمع ذلك في قصيدتين سماها تقريبا ل م أ م و ل في ترتيب النزوه وهي عندكم هناك وصدرها مكيها ست ثمانون اعتلت نظمت على وفق النزول لمن تلا اقرء نون مزمل مددر والحمد تبت كوره الاعلى على ثم اخذ يرتب الصوره إ ل ى صوره المطففين وهي خاتمه المكي ليبدا وبصيبه ثمان معها عشرون طولا ل ب ق ر ه وختم ببراءه قال وبتوبه ختمت الا اينتبه لحسن الختم بالتوبه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما ندتم حريص عليكم ا ت ذ ك ي ا ب ا ل م ن ة في الختم ت ع ر ف ك ب س بها حتى ت ح ر س عليها و س ن ق ر أ إ ن شاء الله هذه القصيده ة أيضاً ي لتصححوا أن ف ايضا ت س م ة المشهورة、بها. كتسمية صورة السجدة بصورة صور بغير بها الإسماء م ج تقسيمها ت توجد ج جنوبهم المضاجع المضاجع المضاجع ا لا إلا في هذه الصورة فسمها ف في ى عن لكن وسم هذه ل ص ص قص وهكذا له م ا ء ف ص ع ن ا ئ المشهورة المصح تقسيمها في إذن نرجح إ ن شاء الله المذهب الوسط وهو ان عدد الصور المدنيه ثمان وعشر ي على عد الجعبري هذا امام كان يقال فيه من لم يكون في اليوداري. إمام المحقق ي في هذا ا ا م م ل له شرح على حرز ا ل أ م ا ن لا تقول جمعا ف أ و ع ا ق هو كنز المعاني على حرز ا ل أ م ا ن من جاء مثله من بعده ولا من قبله كنز المعاني هو عده مكيها وعد تقول عد المدني 28. عده 28. وعد المكي 86. 86. 86. مكيها 86. ما تماما كتابك أين قصيدة أين كتاب مختصر نعم يوما هو كالبارحه تقسيمها قلنا تكميمها نظمها فائدتها نظمها نعتمد هذا النظم الذي ن ب د أ المكي و ب إ ق ر أ فنون فمزمل ي فمدتر ي في الحمد سوره الحمد ا ل خ ا م س ة محتى الدفاع ذ ي ن ي ق و ل و ن ب أ ن ه الختم من ا الأو... ما نزل أو أول ما、نزل. ثم ا نزل نزل يجئون أول ل أو ا ب ص و ر ة المطففين و ي ب د أ و ا المدني ب ص و ر ة ا ل ب ق ر ة وينتهي ب بصورتي... ص و ر ة ا ل ت و ب ة ولا بد من ح ف ظ ه على ا ل أ ق ل هذه ا ل ق ص ي د ة ل م ع ر ف ة ترتيب المكي والمدني في نفسه الفائدة يقول في النسخة الإلم فائدة ترجعوا للأحكام بابي باب、النسخة. التخصص حك باب النسخ لكل علماء ا ل ص و ل ل أ ن عندهم يشترط في ا ل ن س خ ان يكون م ت أ خ ر ا ولا يعرف و ا ت أ خ ر ه إ ل ا م ع ر ف ة زمنه مثلا إ ذ ا قلت هذا مدني وفي حكم يعارض معارض لا يمكن الجمع في ق ر آ ن ا ل مكي فهو ا ك مدني متاخر وناسخ لا ه يتحول الى ق ي ه إ ذ ا لم يمكن الجمع و ت ب ت التاريخ ف إ ن ه يحصل النسخ <تصفيق> ثم ما شئنا هذا فقط في المكي والمدني في المكي في نفسه مثلا ص و ر ة م ك ي ة م ت أ خ ر ة ص و ر ة م ك ي ة س ا ب ق ة أ و العكس م د ن ي ة فيها حكم سابق ا ل م د ن ي ة فيها حكم لاحق بينهما تعارض ف إ ن ا ل م ت أ خ ر في زمانه ينسخ هذا ل أ ن النسخ ا ش ت ر ط فيه م ع ر ف ة التاريخ و ا ل م ت أ خ ر ينسخ المتقدمه اذا لم يمكن الجمع وهذه ق ا ع د ة عند اهل العلم وهناك من يعتمد من علماء أ ص و ل في, في التخصيص يقول ا ش ت ر ط و في المخصص ي ن يكون م ت أ خ ر ا ل أ ن التخصيص نوع ا من النسخ ولكن ه ذ ا الاحناف هم الذين فأني ربما ش ه ر و ا هذه ا ل م س ث ل ة ودفعوا عنها في مواصله ا ل م س ل ل ة تحتاج ان شاء الله إ ل ى أ م ا عموم ا ل أ ص و ل فلا يشترطون في المخصص ان ي ت أ خ ل أ و يتقدر وإنما يجوزون يجعلنا من تمام في المخصص ا في ي وجز ذلك ت خ أ وليس شرطا خد فيه يا خبير ب العاصم رحمه في ا ل أ ص و ل يقول وجاز في المخصص مخصصا ي ت أ خ ر جاز ويكون أ ج و د و ح ا س م في ا ل ب ح لكن ليس شرطا فيه تخصص بالمتأخير والمتقدمين عندنا المخصصات المتصلة خصوصنا والمفصلة يكون عندنا وفيها نشأل <تصفيق> ا ل ت س ي م المكي المدني تكميمه ترتيبه بيان فائدته بقي شيء ح اي ج ص ل ه ا في المواقع فقط بيان مجمل ا ل أ ح و ا ل التي تنزل عليه ر الأرض لأنه بلا والسماوي وليس به وما حكمه مدني وليس مدني حكمه به حكمه ب وما وما مكي وما يشبه المكي وليس به ولا ي ع ت د به ش ي ا من هذا القبيل و ي ح س ن على طالب علم القران آ ن أن وننمثل يعرف ذلك الله م ان ل يعرف يكونك طبالك واضح و بإذنه شيء ت ا مباحج المواطن أو المواقع ل ى إذن أو ت ت ف ع إلى أ ن ن ا أ ر ب عليه ة ثناني ا ت ق س م ا تنبين فيه مرجع الاستلاح ا ل ص ط ل ا ح في اعتماد الزمان أ و المكان أ و الخطاب والتكميم وهذا نرجع فيه الى إ ح ص ا ء الذين نقلوا ا ل إ ح ص ا ء ب أ س ا ن د ه م وذكرنا منهم ابن الحصار و ا ل إ م ا م الجعبري وعندما يبن سعد في الطبقات ر و ا ي ة وعند ابن الدريس ر و ا ي ة في الفضائل وابو عبيد القاسي بن سلام في الفضائل أ ي ض ا في ا ل م س أ ل ة تعددت فيها الروايات خ ر ج و ا هذا الإحصاء الذي عن معكم مضى وهو أن كم ان ل م د ي كم المدني لا, لا ينقص عن عشرين ولا يزيد عن تسعين وعشرين وحصه المكي تكون بحسب ذلك والمختلف وحرراه وابن السيوطي كان هذا القسم المختلف فيه ابن الحصار اثناء جعله إلى تحريرها فيه فيه عن النطب عشر الى ثلاثين ص و ر ة قيل باختلاف فيها ولكن معظمها رده بضعفه وفي قسم المستثنى منه ايما بعضه مكي وبعضه مدني أ ح ص ى الصيوت رحمه الله و احدى إ ح د وخمسين ص و ر ة من المقول فيها م س ت ث ن ى سواء كان مكي م س ت ث ن ى منه مدني أ و مدني م س ت ث ن ى منه مكي وهذا الاستثناء معظمه لا يرجع ل ل ر و ا ي ة ع ن ت ت د ق ي ق و إ ن م ا يرجع للفهم في الخصائص ف ك ر ي م ي س ت ث ن الواحد يقول هذه مشتتنات ل أ ن ه لم يكن بكذا وكذا او بولاده ي ق م ت ق د م على نزوله حكمه متقدم على نزوله أو العكس يجيب صورة مثلا صورة مثل صورة العكس مثلا مثل يجيب ق د فلح من تزكاه وذكر اسم ر ب ف ص ل ل هذه نزلت في في, في, في, في زكاه الفطر وصلاتها في الفتر عيد الفطر وهذه ا ل ص و ر ة م ك ي ة بالاتفاق فهذا فيه يقول في حكمه سابق على نزوله ا ل آ ي ا ت ي فيها ف ي ه الحديث ا عن ا ل ه ج ر ة و ا ل ف ت ن ة وهي آ ي ة م د ن ي ة كالنحلمه ا فإذا ج ثم ي ن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم ج ه د وقرات في السبع فتنوا اي فتنوا ا م م ن ي ن كانوا كفارا في م ك ة فهذه ايضا ايضا ا ي ه ا اي مدنيه ا ف ي ه ا حكم ه ا مكي, فيها آيات حكمها مكي. ف أ ن و ا ع من ا ل ق ر آ ن بخصوص المكي والمدني يمكن ان نرجع قلنا إ ل ى هذه ا ل ق س م ة ا ل م ع ت ز ل ة مكي خالص ومدني خالص ومختلف فيه يحتاج إ ل ى تحرير ومكي فيه مدني ومدني فيه مكي وما ليس م ك ي ولا م د ن ي وهو الذي َِّ أ َ ا َ ا ر س َ د َ ا جعبان بقوله ما الذي ا ت ا ن َ سفري عرفي اكملت ُْ لكم َُْ قد َْ كمل َََ ل ِ ي ُ م َ اكملوا لكم ُْ دينكم َُِْ نزلت َََْ ب ِ ع َ ر َ ف َ ة ٍ فهذا ا ل ق ر آ ن يقال فيه عرفي اذا هو في صورته من العرفي مشتتنا بهذا المحل فقالوا فيه نزلت فيه آية كمل ن ز في الأحكام لكن إ ذات ق م م فجيشي ب ذ الجيش إذا قمتم, فجيشي بدا إذا قمتم إلى الصلاة آية متعلقة بالوضوء بالتهم ا متعلقة نزلت نزلت ل آية دهة في أو أ و البيداء هو الحديث صحيح التي ضع سقط ضع فيها عقده الحديث القصص التي صحيح ضع ع ي س ى رضي الله عنها قال الحبشيون يك... جيشيون ان د ن المحمول ا إ ل ى ا ل ح ب ش ة وهو ص و ر ة مريم التي قتلاها جعفر بن أ ب ي طالب على النجاشي هذه بلاجه محمولة محمولة من المحمول إلى غير بلاجة. ومنه المحمول إلى الروم وسلم إلى إلى رسائل النبي صلى غير في عليه يا أ ه ل الكتاب س ع ا ل و ا الى كلمتي هذا محمول إ ل ى الروم في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم والمحمول إ ل ى المدينه ونزل ب م ك بالمدينة صدر براءه نزله النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل م د ي ن ة ولكن ب ا ع ت بها ب ا بكر باعث بكر ر س ي د ا ل إ م ا م علي ل ي ق ر أ ه هذا ا ل إ ن ذ ا ر على المشركين باراتهم الله ورسوله فهو محمول إلى من مكتا الى ا ل م د ي ن ة والعكس صحيح محمول من ا ل م د ي ن ة إ ل ى م ك ة والعكس أ ي ض ا وهو القراء الذين سبقوا النبي صامت قبل الهجرة كمصحب بني بني عمير الصحابة والصحابة الذين وأقرأوا مضوا كمصحب بن عمير أحفظوا سبح اسم ربك ل ل ع قبل ق مقدم الهجره ن ب ي صلى ل ل ا عليه وسلم حصل من حملت عليها ا إ ذ ن هذه ا ل أ ن و ا ع من احوال المكي والمدني يعني فيها طريف وفيها, وفيها اساسي ل بد من, من ان يعرفه الذي له ص ل ة بعلوم الكتاب قلنا أ ي ض ا ب م ع ر ف ة المكي والمدني نعرف فقه التدرج و ح ك م ة رفع التحريج احتل عليه ا ل احتل عليه بالتدريج ف إ ن ه اذهب للتحريج استعمال ا ل ح ي ل ة لتكون أ ف ض ل من ألف قبيلة الف س ت ع ا ا ن ب أ قبيله ة ح ي ل الحيل ة الشرعيه نبات اليوم كان أ و ل ما نزل آ ي ا ت ذكرت فيها ل ج ن ة والنار حتى إ ذ ا ثابلنا ا س إلى ا ل إ س ل ا م اطمانت قلوبهم و آ م ن و ا وعرفوا الغيب ا ل آ خ ر ة و أ ج ل الله ولقاءه نزلت الايه آ ي ل ل ف ي التي ا س فيها ا ل أ م ر ا ل ن ي وفيها التكاليف فخفى ذلك عليه مؤمن ولو ع ك س ل م س أ ل ل ة ا ل ك ا ن ا لا ف ش ل لكان د ر ي فشل الفشل الدريف في تربيته دزكيتهم هؤلاء、دزكيتي. والنبي م أ م و ر ب ت ز ك ي ة هؤلاء تمام زكيه والذي بعث في ا ل ا م ن رسول ا منهم يتلو عليهم آ ي ا ت ه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب و ا ل ح ك م ة وانتبهوا معي هذه الوظائف ا ل أ ر ب ع ا ت النبوءه المصلحه الله هذه الكلام مع المؤمنين الذين تربوا بهذا الكتاب وتزكوا به إ ذ ن نحن ا ل آ ن في, في،, في،, في ب و ت ق ة التاريخ ا ل أ ص ي ل ل أ م ة القران نحن نحن داخلين فذلا نحن الهامش يقول ا ب به الإتقان وجلال الدين ولم ما إليكم من نستغل الأساس هناك صعبين يريدون يصرفون أن ولا تتبعوا من دنيا أ و ل ي ا ء قليلا ما تتذكرون صدق انما ل ل الله ه ا نسان إ يتبع الولي الولي المناسب الولي القريب الموافق الموازي إ ن م ا نستدرج تحت عنوان المواتاه م ع ا ص ر ة لون, لون من الوان ا ل م و ا ت ا محاصرة ينبغي أ ت ان تكون مع عصرك ي بالمعنى السلبي حتى ولو أ ض ع ت ا ل أ ص و ل ولا تتبع من د ن ي اولياء قليلا ما تتذكرون هذا تسجيل بالغباء ع ل الذين يعرضون هذا ر ج ع ن الكتاب ذ الفرعة ن ا الفرع اللول و ق س ي م و المكي والمجاني ي فيه تكميمه ترتيبه ا ا المعتمج ن ونظمه و فائزته ا ل ح ك م ة ا ل ي و الفائده و ا ل ح ك م ة منه ومعرفه فقه التدرج وفقه التزكيه إننا م ذ ان هذا؟ قل الباقي هاي شهاديش الله, الله يتلو ل ه ي ع منه آياته ويزكي يعلمهم هي في كيف ما الحكمة الفقه الكتاب و م ف ا ل ه الفقه في ا ل لأن الأصل في الحكمة قلنا ك حكمة ت ا ما الفسد ب يمنع في ويؤسس للصلاح وهذا حكيم نظرته س د ي د ة ص س ن ب ط ت ه د ق ي ق ة لا ينعرج ولا ينحرف ح ك م ت ه منع الفساد ولذلك الله س ب ح ا ن ه وتعالى لما ذكرنا بالوصايا الكبرى في سوره الاعراف لا تجعل معه خ ذ ا ربك الا تعبدوا الا إ ي ا ه إ ل ى نهايتها قال ذلك مما احائلك ربك من الحكمه ة ولا تجعل من الله إلى من آ خ ر فتلقى في جهنم ملوها الكتاب في خ ت ت ي ا ا ر ويعلمهم ق توافقكم وقد توافق د لا、توفق. هو هذا الكتاب على هذا النحو إن هذا من النبي تلقينهم نسق هذا الله عليه الله وظائف كثيرا الكتاب المتلوة كان وسلم وسلم فلذلك كثيرا في صلى على لكن صلى عليه وسلم كان له تعب نسق كتب يكشب ا ل وكان ح ي و حفظ ا يحفظ اللوحي على مرتب التلاوة على نسق ا ل ت ل ا و ة وبهذا حفظ الكتاب على هذا النحو الذي لم يكن على وفق النزول كما قد يتبادر ر ل ي لأنه للدين بها ن الكتاب إتبات ا ا قلبيهم ل كتب في ي م ونظام وترتيب تلاوه ويجيء الكتاب م ع ا ن ي اخرى من الجامع لحقائق ل وعلومه ا ل هذا شيء إ ن شاء الله له باب حين يذكر الكتاب وحده لكن حين يكون في وظائف النبوءه يحتاج إ ل ى تخصيصين ص ن بمثل ما نبعنا ع أعلم ع الفرعي م ثم السجد الثالث المحور ننتقل إلى الأول فروع وهو اسباب بعد الانساب ا ل أ س ب ا ب أ س ب ا ب النزول أ ن س اي ب النزول أ أ س ب ا ب المنازل المتنزل أنسابه تقول ما نسب ص و ر ة البقره ة مدنية والتطفيف مكية. وكان بعض مدنيه وتطفيف مكيه ا الكيل من من من جهة من جهة تشري يتعلق تطفيف شين به وهو حكم لذلك مختلف في امه من اخر ما نزل ب م ك ة أ و أ و ل ما نزل ب ا ل م د ي ن ة أ ن س انساب ب الصور أ النزول ا ل إ م ا م الجعبري رحمه الله لو كتاب مختصر في اسباب النزول, النزول وازال اسنادها وفي بعض ا ل م ق د م ة ن ط ي ف ة و ف ي ه يقول ا ل ق ر آ ن على قسمين في باب الأسباب قسم نزل ابتداء وهو معظمه وقسم نزل عن سبب أ و على سبب وهنا بالسبب سؤال أ و واقعه او م و ا ف ق ة ما نزل ابتداء هو معظم القران آ ن ن ي ش ع ر ليس هناك كبير هناك يعني تخوف كبير, دخوف دخوف كبير من, من الجهل ببعض ا ل أ س ب ا ب ل أ ن ا ل ق ر آ ن لم ينزل عن أ س ب ا ب ونعني ب ا ل أ س ب ا ب هنا ا ل أ س ب ا ب و ا ل ش خ ص ي ة عن سؤال بعينه عن و ق ع ة بعينه أ م ا نزلا عن ح ج ة ل نزل ل ح ا ج ة فهذا مقطوع به ودليل ذلك وكنتم على شفا حفره من ن ا ر فانقذكم جهل ا ل إ ن ق ا ذ فكيف تقول للذي ج ا للانقاذ في جملته وتفاصيله نزل ابتداء يعني, ابتدأ يعني من غير ح ا ج ة لا ففرق بين عن غير سبب وعن غير ح ا ج ة ت ع ا ل ربنا أ ن ينزل الكتاب غ ي ر ح ا ج ة و ي ق و ل ل و ب ا ح ق أ ن ز ل ن ا وبالحق نزل ب انزلناه ل ح ق أ في مكانه في موضعه في تلك ا ل أ م ة بذلكم ا ل س ا ن بالحق والحق هو التطابق مع الكمال في بابه وضبال كذا فلا يمكن الاعتراض على شيء مواصفته عنوانه الحق وبالحق نزل أ ي أ ن الحق لحمته وشداه مضامينه وعناوينه الحق عدلا وصدق اذا الحق فيه فهو مادته ونزل للحق فهو غايته ولم يتجاوز الحق قيده ونملتين في شيء ولو ج و ز ن ا ذلك ل ج و ز ن ا ا ل ع ب ا ة على الله تعالى فحسبتم أ ن ما خلقناكم أ ي وصورناكم و أ ن ز ل ن ا اليكم الكتاب قد يخلق ل فقط خلق لكم ع ب ا ة يعني و أ ن ك م ا ل ب ق ي عبث الخلق ليس بعبث فتعالى الله هذا تنزيه على الدوام وليس في جانب واحد الدوام في باب ت ش ب ي ح الله عن خلاف الحق الذي هو العبث في, في كل ا ل أ ح و ا ل وفي سائر ما يخلقه ويفعله في خلقه وامره اذن ك ل م ة نزل ابتداء لا ينبغي أ ن تفهم على انه نزل لغير حاسه س مسألة ن ونزيدكم إ ض ن ا ا هو أن الله كتابه شفاء و ا ل أ ش ف ي ه إ ن م ا تجيء علاج ل أ م ر ا ض بعينها فمجيء الشفاء لغير مرضها تهوى العبث بعينه ونزل ن من ا ل ق ر آ ن ما هو شفاء و ر ح م ة قال ا ل ع ل م شفاء للمحتاج إ ل ي ه في باب ا ل ع ل ة و ر ح م ة للذي عوفي منها ومحتاج إ ل ى كمال في الترقيه ة لأن الناس ليس نمش أنصم سواء في وجد ل الفساد ي في يعني ة قمة أناساً أو ووجدا حنفاء شعراء يتكلمون عن التوحيد ومنهم سيدنا عثمان بن مضعون قال لم اشرب الخمر في الجاهليه كنت اقول كيف, كيف تذهب بالعقول لا يجوز هذا قال الحكمه يمانيه و ا ل إ ي م ا ن يماني قالوا العلم لما قال ل أ ن ه م ما اعترضوا على د ع و ة النبي كانوا يجيءون وفودا أ م ا ك ب ع ا ن النبي صلى الله عليه وسلم الواحد بعد الواحد من القرشيه ف م ع ر ف ة المعادن وخصائصها شرط في باب التزكيه م كيف ي هذا م ه في مستوى أ ن يخاطب خطابا الذي حاز ا ل إ ج ا ز ه وهذا في مستوى أ ن يناقش خ ا الذي ط ب ي الدكتوراه ولو خاطبتهم خطابا و ا ح د في باب التزكيه لا في باب ا ل إ ع ل ا م كما في مجالسنا نحن هنا هذه يشبه الإعلام وما الوعد وتذكير و ا ل م ا كنا في مجال ا ل ت س ك ي ه فلا بد من حفظ المراتب ويدفع من ليس في م ر ت ب ة التلقي نقول نفع وإنما نشعروا بأن منها كان فتنة يكون فتنة النزول قال القوم يشقى المقامات وإلا المساء لا جلسهم لا ذلك الدفع لا عليه العلم فتنة علم يكون عليه كما سمه بهم أسباب بد أ س ب ا ب نزول صور الكتاب و آ ي ة من أ ف ر د ه ا بتصريف ت ح ع ا ش و ا قول أ ق د م و ا علي بن ا ل م ج ي ن ي شيخ ا ل إ م ا م البخاري الذي كان يقول فيه البخاري ما استصغرت نفسي عند أ ح د ي ث مثلما استصغرتها عند علي بن المديني ج ي ي علي يرى ي ن نفسه فلما قال لم يرى مثل سمع ر على و ك حليب المديني هذا التراث في عدد مفقود لحد ا ل س ا ع ة لا يوجد لها أ ث ر و إ ن م ا أ ق د م م ك ي ن هو قول من بعده الواحزي النيسابوري وهذا طبيعه ونسخه موجوده وكتاب ا لا باسبيل لان فيه عواز كما يقول عواز ع م نقص ا فيه ن معنى ترك اشياء ك ث ي ر ة ينبغي ان تتكلم في اسباب النزول ثم هذا اختصره الجعبري ونظم جيده ف ي في نظم ترتيب النزول كما سمينا ذلك نظم في م س أ ل ت ه نظم اعتمادنا على بعض الروايات ا ل و ا ق ع ة فيه نعم ولذلك الحد الصيوطي جاء ب ق ص ي د ة المكي والمدني و ت ر ت ي ب ه ا في أ س ب ا ب النزول ولم ا يجيء فيها ل أ ن ا ل أ س ب ا ب و ا ل أ ن س ا ب حين يقول الصحابي نزلت هذه ا ل آ ي في ة سفح ك ذ ا ف ي فلان في سفح جبل الفلان ت ع ي نسب ن السبب نعم وتجد ا ل ص ح ا ب ة كانوا يعرفون حتى المساقط الصغرى ل ل آ ي ا ت الجزئيه ة نعم ثم ن نعم بن حذر رحمه الله له كتاب في سبب النزول ا الفضل الله كتاب سماه العجاب ك رحمه أبو سبب له في حذر في م ع ر ف ة ا ل أ س ب ا ب ولكنه مات عن مسودته على حسب مقاله ت أ و ل ا ولكن على حسب الموجود مات عنه ناقصا وصل إ ل ى قول الله أ ي ن م ا تكونوا يدرككم الموت ف أ د ر ك ه عند هذه الايه ا ل آ ن مطبوع ن ا و ل صفحته اطلق ى في ص و ر ة النساء أ ي ن م ا تكونوا يدرككم الموت ولو ك ن ت في م ر و س ا ل م س ل ي ا ل أ س ب ا ب لها فوائد من نزل عن ا س ب ب من سؤال او واقعها و ا ل أ س ب ا ب لها صور واشكال هناك أ س ب ا ب م ت ع د د ة لايات و ا ح د ة و آ ي ا ت م ت ع د د ة لسبب واحد كيف نفسرها هذا الله شاء ما يقال وما الوهم أمسل إن فإن يكون فيه فيه سبب وما يكون الوهم فيه التعبير عن سببيته أ و التوهم ي في التعريف بسببيته باللفظ في نزلت في كذا أ و تلا إ ث ر كذا قال كذا ثم تلا قوله تعالى ثم ق ر أ قوله تعالى ق ر ا ء ة ا ل آ ي ة إ ث ر سببين أ و سؤال لا تفيد انه السبب, السبب وقلوا نزلت في كذا ظ ا ه ر ة في السبب و لكن ل س ن ص ف ي ه فقد يعني بها ا ل ص ح ا ب ة نزلت فيه أ ي في معناه فهو يريدها موريد التفسير بالمفرد يقول فيه, معناه فيه مثل وبهذا ندفع كثير من ا ل أ ش ي ا ء التي يقولون فيها تعددت ا ل أ س ب ا ب وهي لم تتعدد و إ ن م ا مرجعها الى هذه العبارات التي نبغي التدقيق فيها أسباب النزول ما نزل عن وما نزل بشداء وأشكال النازل نزل نزل نبغي عن سبب و ب ق ي ن ا ش ف ا ع ة تمام وترتيب النزول وترتيب النزول أ د ر ج ن ا ه في معرفه ا ل م ك ي والمدني ن عندنا م سيدي ع اسباب أ خ ر ى قد يقال فيها سبب وليست بسبب مطلق وهذه إ ن م ا يقع التنازع فيها عند م ا يرى حمل النص العام ع ل ى خصوص ا ل س ب ب هذا ي ر ج ع ل ل ف و ا ئ د ت س ل م ي ع ر ف ة ا ل أ س ب ا ب ع ن د م ا ا ي م ل م يجعل هذا ل أ و ل ى ل م ع ر ف ة ا ل م س ب م ي إدرك وجه المسلم ح ك يجعل هذا ا ل ت د ر ج ا ت ا ل ت ي تقع ا ل أ س ب ا ب س أ ل هذا المسلم أ ج ا ب ه و س أ ل آخر ف أ ج ا ب ه فتعرف ح ك م ة ل م ا ا ذ أ ج ا ب هذا ب ه ذ المسلم ي ج ع ر ف ت ي ن م س ل م ي ج ع ا هذا ا ل م ب ا م ي ج شو ع ذ ا ا ل م س ل ف ا ل ق ر آ ن اسم م ب ا السبب م ج ب ف ي ن هذا ا ل م ب ا م ل ا ل ت ع ر ف ب ا ل م ب ا م ا ت وهذا ي ي ج نوع ا شاء الله إن من علوم ا ل ق ر آ ن وافرده ا ل ص ي و ط ي ف المفحمات في قل كل هذا اسمه ت بالتاليف ي ن م م ب ا هذه ر س ة ا ل ص و م ر رفع يرجع ة مسألة تانية ثم من أهم ما عندنا عندي قلنا الإشكالات التي تحصلوا بالسبب وهذا فيها السبب وهو هو واذكركم بمثل إ يراه عندكم هناك المثال ا ل أ و ل هو ما نزل ما ق ل الله سبحانه وتعالى فاينما ت ق ل تولوا فتم وجوه ا ل ب ب و أ ن ه إما أن ا ا ل ص ح ب وكان و ا في صلاه نفيل كان يحصل يتنفلو على ح ي ل ت ي أ و أ ن ا ل ص ح ا ب ة صلوبه ا ج ه ا د ي ن وكانوا في غيم فصلوبه ا جهازين فلم ن ج ل ت تبين لهم أ ن ه م أ خ ط أ و ا ا ل ق ب ل ة فنزل خ ل و ت على ا مصححح لصلاه ت م أ ي ن م ا تولوا فتم وجوه د هذا رفع الاشكال و إ ل ا ف و ل و وجهكم شطراه وحيثما كنتم ف و ل و وجهكم شطراه ف و ل ي وجهك ش ط ر م ز ج د الحرمسجد ا ب ا ح ر م ه ج د ا ل آ ي ا ت ك ل ه ا ل ا ح ر م ح ك م الاحرمسجد ا ش ا ح ر م ا ل ق ب ل ة ح ل م ش ك ل ة ل ك ن ل م س عرف سبب و م ن ج د ا ل ك ح ر م س ج د ا ل ل ه ت ب ا ر ك و ت ع الاحرمسجد ا ل ا ح ر و س من ش ع ا ئ ر م س ج د الاحرمسجد ا ل ا ح ت م س ج د الاحرمسجد الاحرمسجد الاحرمسجد الاحرمسجد الاحرمسجد الاحرمسجد الاحرمسجد الاحرمسجد ا ل ا ر ة س ج رخصه لا يسعى وله م تمسكوا بهم وكان يأخذوا بيدي لا يسعى ر و و ج ا ا ب ل ي احتبين تعايشة رضي الله ا ت ع ل أنها ن ز ل ت في ا ل في ا ل ذ ي ن ت ت أ م و ا أي ش ع ر واصبح بالحرج لأنهم كانوا في يسعون بين كانوا الجغلية ا لأنهم ل يسعون في ف ا والمروى ي صنمين ن ونائلة إساف ف ت ر ج و التوحيد الوضع و ص ب ح ت و ع ي د شعائر إ ب ر ا ه ي م الى اصلها من الحنفية ولكن بقيت التحرج فجاءت ا ل آ ي ة ب ص ي غ ة رفع الحرج لها ز ن ا ح و إ ل ا ليس فيها أ ن السعي المتصل بطواف العمره أ و ط و الحجيج ف ا انه نفل أ ب د ا ط و ا ف الموصول بالعمره أ و ب ا ل ح ج د ه واجب ركن يكن و في العمره كما هو موصول بالطواف ه ب الواجب اما بالطواف النفل فهذا لا يشرع كما هو معروف لانه, لأنه من, من تمام الطواف يقول تعالى أ ن يتطوف بهما فجعله من طواف ما تمشي مباس بسداء الطوف الطواف هذا أيضا الجزء إذن رفعوا الإشكال توضحوا المعاني تشرعه للسعي في إلهي عندما نبض إذن وتخصصوا يرى الإشكال تخصصوا تخصصا ب ا ل س ب ب وهذه م س أ ل ة تحتاج إ ل ى نظر أ و س ع لانها مساله اصوليه ومن حافظ السبب في بعض المسائل عندنا أ ن ه ا ل أ ص ل هو ا ل ع ب ر ة بعموم الخطا لا بخصوص ا ل أ س ب ا ب ولكن ما لم يقم و د ل ي ل على التخصص ومنه دليل السبب أ ح ي ا ن ا يذكرون بنيدي أن سيدنا ذكر هناك مروان أن بن الله عباس عبد قوله تعالى ب ا ر ك و ت لو لايحسبن لا الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازتهم العذاب فقال له إ ذ ا كان كل من يفرح بما فعل ويحب ان يحمد عليه معذبا ل ن ع د ب ن أ ج م ع ه هذا له كل فقال شيء يتعد سنة و ع م ا سألت نزلت في اليهود أنها في ماذا فعلوا س أ ل ه م النبي صلى الله عليه وسلم فكتموا ثم أ و ه ا م و ا النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه م ص د ق و ا ثم استحمدوا إ ل ي ه بفعل الكذب ففعلوا كبائر م ج ت م ع ة في ذلك جاء التغليظ فلولا فهموا السبب لقد ر ى ان كل واحد فرح بما, بما فعل وظهر منه بعض م ح ب ة ل أ ن يرى يصبح من الذين قوزية بعذابه فقال لها ا ن ز ل فجعلها م ن أ لذلك ة ل قال بعض العلمي اللفظ العام لا يحمل على خصوص ولا عموم إ ل ا بدليل منفصل لكن هذا لا فيه يتيسر و إ ن م ا ما فعل ا ل ص ح ا ب ة و ف ق ه م يدل على أ ن ه م كانوا يعدون ا ل أ س ب ا ب إ ل ى غيرها وهذا منهم وعدوها إلى غيره. وايه ع د و ه إلى غ ر وآية الظهار نزلت في سلمة ا و نزلت في أ و س م ا ل ص ا م د وايه ع د و ه إلى غ ر وآية ا ل إ ف ك ق ذ ف نزلت في ع ا ئ ش ة وعدوها إ ل ى غيرها ث م احتجاجهم بالعموم على ا ل ن ز ل على سبب و ع ايه واحده ة إن شاء ا ل ل تذكرتها قل الله يتبالك وتعالى وما اتاكم الرسول ف خ ذ و ا وما نااكم ان يفده ا ل ا ي ا دين نزلت في, في ق س م ة الفيل ما اتاكم من قسمته ف خ ذ و ا ر ض ي خ ذ وما ا ت نااكم ان قال د ذ ا ليس من حقك فلا تاخذوا ولكن استدلوا بها في كل متابعه أ و مخالفه ة بل ل ل سيد نعبد ا ب ن بن بسحود جاءته ا م ر أ ة فقلت له إ ن الناس يقولون هنا عن التنميص, التنميص يعني نتف شعر ب الحاجب م م ل ل شعر ا ا ل ن س ا ء و ي ل ع ن و والناميصات والمتنمصات وليس ن المتنمصات ا ه ذ ا بحثت في ا ل ق ر آ ن قال إ ن كنت ق ر أ ت ه لقد و ج د ت أقرأت ق ر كنت إن ت ه ل قتله د د و ج ق اين لقد كان لكم في رسول الله سوره الله بمن أنه و د ف ي نص في الاعمال ل س ومع ذلك تبقى ا ل أ س ب ا ب م ه م ة غايه ة م م ة غ اذا ي ة إ وجدت و ت ب ت ت في فهم النص, النص وتجريته نكتفي ب ع ض ا القدر ا ونقرا هذه النصوص حال ا ل س ا ع ة ت ا س ع ة ق ر أ لنا هذه القصيده من الحصار قرأ احتلاء متكليما、وحدي. لا نادي الجعبار وحدي كلمة بقى هيدي هذه هذه هذا نظم الجعبري قرر ف يا ل ب سائل ي سائلا عن كتاب الله ن م د ر ي ف ج ه ا م خ ر من م ض ص ل قريش م د ر في نسب رسول الله م د ر بن نزار بن معد بن ع د ن قريش تنتسب إ ل ى م د ر فما كان دونها فهج فهر قرشي وما كان فوقه مضري ت اذا ب ع إ هذا منه أ خ ذ ب ا س ت ل ا ح ي بالاصطلاح ي في المكي والمدني الذي يعتمد الزمان قبل الهجره وبعدها وهو قلنا ا ل أ و ل و ا ل أ ش ه ر زيد、آه. هذا بيان ا ل ح ك م ة ف ا ئ د ة م ع ر ف ة المكي والمدني وترتيبهما هو ليعلم النسخ ة والتخصيص مجتهد بالتاريخ والنظر ي بالتاريخ في ق ض ي ة النسخ وبالنظر ي في ق ض ي ة التخصيص تعارضه ل م ع ت ب ر ي ب د أ ب ق ض ي ة الحمد والاختلاف فيها أ ي ن نزلت علاش لان ا ل ق ر آ ن ب د أ بالحمد ف هذا من دون استفتاح س به القران ي في وورد ل ر ا ك من قصح كما تلمون ي س و ر ة الحمد, صورة الحمد أ م ا ل ق ر آ ن وفي أ م القرى نزلت ما كان للخمس قبل الحمز من أ ت ا ر ي الخمس هي الصلوات ا الخمس أ ي ن فرضت في مكه ة ف ل ص ل ى النبي صلى الله عليه وسلم بغير حمد بغير ص و ر ة الحمد إ ذ ن س و ر ة ا ل ح م د مكيه ة ان كانت مع ا ل ص ل ا ة ح س ن ما كان للخمس قبل الحمز من أ ت ا ر ي تابعت أ م ا قد اذ وقت أ و ل ة الحجر إ ن في س و ر ة الحجر قول الله تبارك وتعالى ولقد آ ت ي ن ا ك سبعا من المثاني و ا ل ق ر آ ن العظيم و س و ر ة الحجر م ك ي ة فيبعد أ ن يمتن عليه بشيء, بشيء لم ينزل بعد س و ر ة الحجر م ك ي ة إ ذ ا امتن عليه بشيء نازلا قبلها الحجر فهي م ك ي ة ب ه د ي ن بدليل ا ل ص ل ا ة ودليل الامتنان في س و ر ة الحجر سير ا ل س ا د س تابع وبعد ه ج ر ة خير الناس قد نزلت وبعد هزرة خير معنا بعد أ م ا المكي ويقول وسواه مكي أه؟ تنزله ويذكر المختلف في ه و ا ت ن ت ي ن عشره سوره تابع سيئه ف أ ر ب ع من طوال السبع قل قل في, في عشر عشرون س و ر ة نزلت في عشر من السنين هي المدينة مش عشر سنين فيها كتبها ونزلت ثم عشرون صورة عشر عشرون من صور ا ل ق ر آ ن في عشر في عشر وفتحت للتخفيف وللوزن ل ا س ت ق ا م ة الوزن ت ا ب ع طوال طوال, طوال. نعم. كل أربع طوال وآل عمران والنساء عمران المائدة سبع سبع بقرة ربع من الطوال مدنية أ ر ب ع ه من سماء التوال م د ن ي ة زيد ا ل خ ا م س ة الانفال أ ف ل ل ي س أ و كان ا ل أ خامسة تجيء في ترتيب المدني بعد ص و ر ة المائده تابع كل أ و ل ه ا هي أول المدني في الترتيب اول ل الترتيب م د ن ي في أ ه المدني هي أ و ا ل في الترتيب نزلت ا ل ب ق ر ة وبعدها ال عمران فالنساء في المائدة تابع سيب تابع و ت و ب ة الله قل فسادسه س و ر ة ا ل ت و ب ة عنده ابن عصاه س ا د س ة و ص ن ر ه انها في ترتيب الجعبري خ ا ت م ة في المدني تابع عشره وصوره النور و ا ل ا ل ذ ك ر الذكر والذكر هذا بالفتحه ي من ا ل ا س ت ق ا م ة ا ل وزن تابع وصوره لنبي الله محتمه صوره لنبي الله ج ن ي ا ص و ر ة محمد ص و ر ة القتال تابع في غرر الغرر هي في أ ي ا م غرر بيض ناصعه يمدح زمن نزول الوحي تابع سيرسي س و ر ة المنافقين إ ذ ا جاءك المنافقون فضح النفاق ب أ ز ي د جمع جمعه يعني جمع يعني ا ل ج م ع ة ل أ ن فيها الجمع تاب يا سيدي نفس هذه التبعه معناه مرتبين بعده ومتابع نصر إ ذ ا جاء نصر الله والفتح إ ن ن ا فتحنا لك زيد تنبيها على العمور ي ع و ر ة ا ل ن صلى ر نبات ع عموري ا ل ن ب ي و أ ن ه في كان ف ي ه ا نعي و س ل ا ل ل ه د ج ا ن صلى الذي ل ا ت ح ق ت ا فيها ن ع ل ر و ل ا ل له و ي ه تعارضت ل ى ل ع م و ي عموري الاخبار في اخر هذه اختلفت فيه اثنا عشر س و ر ة سيذكرها م ا العشرون فقد سطره احفظوا أ ن ت م هكذا على هذه ا ل ص و ر ة تابع فالرعد متى مختلف فيها متى نزعت ولكن عندنا ضابط وهو نفتش حد بالف لام را ء فهي كصوره كغالب الصوره التي هي صوره مكيه وطالق ران فيها ليس في احكام وفيها صوره صوره الرعد الف نعم نعم هي كلها فيها خلاف ما في ذلك اشك لكن هو رجب في المختلف فيه ق ل ن ان إ شاء الله يكون الراجح أ ن ه ا من مفتتح بالتهجي ه ج ا ب ل فهي صوره من صور التهجي الرعد كالقمر سورة ا ل ق م ر م ك ي ة بالاتفاق سير تابع نعم تابع نا. مما تضمن قول الجن وقلنا بصلاه اسم مما ورد ق ر أ ت ه ا على إ خ و ا ن ك م فما ما قر... يعني سمعوا من فباي أ ل الاء ق ا و بأي أ ل ا ربنا نكت و ق ص ة الجن ا ن ص ر ف ه م إ ل ي ه لسماعه كانت في م ك ة و ي ت صرفنا إ ل ي ك قصه صرفه سواء قلنا بجن نصيبين أ و عند ا ل ن خ ل ة هذا كان في م ك ة فلذلك قالوا هذا شاهدها و ق ص ة الجنيه شاهدها زي تضمن, تضمن قول الجن نعم وهذا قمنها مكيه ز وهي سوره الصف هذه من أ ن ص ا ر ي الى الله قال الحواريين نحن أ ن ص ا ر الله تابعتي زي ذو النذر ي ويل إ ن ا م و س الضرب ويل نعم وليله ع ن ن د ا ا و ع د حد وواعيد نت مكيون تاف أيضاً فيه ما ا هذه ض و ا ا ئ ل ي ي ن أن نرى رغم ف القدر ا ا خ ت ت ل ف ه اذا قلنا نزل بدء ا ل ق ر آ ن أ و نزل ج م ل ة مخزن فهذا مكي وبالاتفاق ن و ل ي ل ة القدر نعم ولم يكن هي س و ر ة ا ل ب ي ي ن ة لم يكن الذين كفروا من أ ه ل الكتاب ولم يكن ولم يكن بعدها الزلزال <تصفيق> الزلزال باقي الى يوم ا ل ق ي ا م ة ولم يكن س و ر ة البينه ي تابع يا شيخ اعد لا قبل قبل أ ع ي د وقول هو الله س و ر ة ا ل إ خ ل ا ص م ك يا ز ي تابع قال م ش ر ك و ن ن و ب لنا ربك هل هو من د ه ب هل هو من حديد هل هو من كذا فقال قل لهم قل هو الله أ ح د لا يفتقر إ ل ى أ ح د صمد غني عن كل أ ح د لا نسب له من والد ولا ولد تفرد بالمثل ا ل أ ع ل ى له المثل الاعلى في السماوات والارض عوذتان ي م ش ك ل ة مضموم ة ع و ذ ة هيك لا ع و ذ ة ضمه يالله ضمه ضمه ان شاء الله الله تضمك تايهه وعوذا تاني معوذا تعوذا ف ع ل ة لازلنا فيها ا ل ه ي ئ ة و لازلنا فيها ا ل م ر ة أن ا ش ا ر س م ك ا ن ي و ع و د و ا بها م ر ا ن فاصلحوا ان تقول هيئه تعوذ برب الفرق آه وربما استثنيت آ ي ه من الصور فيه أ ن استثناء مكي من ا ل م د ن ي و المدنيين المكي هذا لا يشوش والاستثناء قد يكون مرجع او الاجتهاد كما قلنا يقول هذه الآية يجي صورة المؤمنون ويقول قد فلح المؤمنون الذين في صورة مكية جوعد وكذا لصورة المؤمنون مثلا فلح المؤمنون صلاتهم خلال الذين للزكاة فاعلوا ولا يعرفوا في مكة شريع هذه وفيها ولا الزكاة صورة مكة بالزكاة المطلوبة حكمه هم في فما المفعولة أو قلت الدليل على ل استثناءة استثناءة آ ة و انها س ت جاءت ب ص ي غ ة مختلفه ة يؤتون القرآن ي ا ل ز ك ا ة آ ت و ا ا ل ز ك ا ة بينما هنا الزكاه فاعل يفعلونها أ ي يتزكون فعلا فصحت لزكاه الفعل هذا توجيه وتبقى مكيه كلها من غير ما تحرج أ و يقول بانها فرضت الزكاه بغير بيان الانصبه ن تكسر الا في ب ا ب الكفاره تحرير الرقاب كان مع تحرير الناس من وهم الشرك تحرير الناس من س ل ط ة العباد ل إ ج ع ل ه م خالصين لله よろしくご願いします。<シ>